يا أيها العلماء أين حضوركم في النائبات وفي البلى المتفاقم من يصنع التاريخ إن لم تصنعوا أحداثه بمنابر وعمائم أخذ الإله عليكم ميثاقه لا ترهبوا في الله لومه لائم حين يرتبط العلم بالنبوة وبالرسالة فيرث العالم شرف النظر بنور الله وينطلق بأقصى ما يطيقه البشر ليبحث عن أصعب الأدوار ويحمل هم الأمة ويمضي الركب خلف النور الذي اتبعوه ويتحملون معه حمل الأمانة للدفاع عن قضايا الأمة ولا يكون ذلك إلا إذا عرف العالم دوره ولا يكون إلا إذا فقها العالم الرباني قضية القضايا حلقة اليوم لها فارسها هو ضيفنا العالم العلامة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أهلا وسهلا بك في قناة القدس دكتور. مرحبا بك أخو أمر الله حيث دكتور العلماء هم ورثة الأنبياء وهم ملح الأرض وهم أولو الأمر وأهل الحل والعقد وهم جرس الإندار وقرون الاستشعار لمستقبل الأمة وكانوا أيضا لعلماء هم قادة هذه الأمة في هذا الزمن من هم العلماء الذين يتصفون بهذه الصفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذا وبعد فأبدأ إجابتي أولا بتحية قناة القدس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لسان صدق وأن تكون معبرة عن الحق ومعصبة له وأن تهيي الله لها كل أسباب الفلاح والنجاه حتى تنصر قضيتنا قضية الحق والعدل قضية صدر الصين وكل قضايا الأمة الإسلامية العلماء ورثة الأنبياء كما قلت و والأوصاف التي ذكرتها يعني جميعا هي في العلماء الحقيقيين هم يعني ملح الأرض كما قال الشاعر يا أيه العلماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد يعني وهم فعلا أهل الحل والعقد وهم أولو الأمر كما فسر ذلك عرد من السلف في الآية الكريمة يا أيها الذين أطيع الله وأطيع الرسول وأولو الأمر منكم فبعضهم فسر أولو الأمر بالعلماء وفسر أولو الأمر بأصحاب السلطة يعني وبعض العلماء يعني جمع بينهم وقال هذا يطاع في موضعه وهذا يطاع في موضعه والأسر حتى أهل السلطة لابد أن يطيع العلماء كما قال يعني القدامون يعني الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك وأخذ ذلك الشاعر فقال إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر يحكم العلماء فالمفروض في يعني من منطقنا الإسلامي إن العلماء هم الذين يصدرون الأوامر للسلاطين وأصحابهم إنهم يفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا هذا يجوز لكم وهذا لا يجوز وكان الأصل في يعني في أيام الصحابة والقرن الأولى كان الأصل أن يكون الأمير عالما يعني الخلفاء الرشدين كانوا أمراء وعلماء عمر بن عبد العزيز كان أميرا وعالما وكثير حتى يعني من يعني معاوية كان أميرا وعالما أبو جعفر المنصور كان أمير عبد الملك بن مروان هؤلاء أوه. يعني في الأصل أمير يكون عالم فإذا لم يكن عالم لابد أن يكون بجواره العلماء يسددون خطاة لكن هذا العالم الحقيقي والعالم الحقيقي هو الذي يجمع بين ثلاثة اشياء كما قال السلف العالم الرباني <تصفيق> السلف فصروا كلمة الرباني بثلاثة اشياء ان يعلم ويعمل ويعلم ولذلك القرآن يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا بد ان يعلم يعلم ويعمل بما علم مش بس <تصفيق> يعلم ويعمل يطبق يكون هذا المفروض ولكن واقعنا الآن نريد أن نصلي الضوء على واقع العلماء الآن بين هذه الصفات أي لهم منه؟ وأنت ذكرت أوصاف نعم ها الأوصاف اللي أنت ذكرتها ذي لا تنطبق إلا على العالم العامل المعلم لا. إنما إذا لم يكن كذلك لا لا يصلح لا يكون لا ملح الأرض حيكون يعني موش م... ال... ال... ال... الأرض سم الأرض يعني مم. العالم إذا فسد بيكون شر من الجاهل مم. يعني و... فذلك هنا الخطر خطر من انصاف العلماء مم. يعني لا لا لا, لا يكون عالما حقيقيا ما تزي بزي العلماء وذلك أفسد لك افسد الطب أو الأبدان نصف متطبب وأفسد اللسان نصف نحوي وافسد العمران نصف متفقه وافسد الاديان نصف متكلم الانصاف يعني لان الجاهل ما يفسدش ولا العالم يفسد انما النصف هذا الدعي اللي يعني فاذا كان غير عالم او غير عامل عالم ولا يعمل بعلمه يعني قليل دكتور الدين سيء الخلق أو يعني منزوي عايش في صومعة أو غرج عادي ولا يعلم الناس ولا يدعو الناس ما قيمة علمه دكتور في صفحة مشرقة للعلماء في أيام صلاح الدين كانوا خلف الفاتح العظيم يكون لهم دور عظيم مثل الكيلاني والغزالي وغيره كيف تجلى للعالم وكيف يكون دور العالم في تلك الفترة؟ كان دور الغزالي والال كان دورهم تربوي يعني بعض الناس بيقول إنه عبد العهد دورهم مش صحيح يعني تاريخيا يعني لأن الغزالي ظهر في كان أي أول أيامه يعني كان ظهرت الصليبية ولم يشارك فيها ولم ومما يؤخذ على الغزالي انه في كتابه يعني الاحياء علوم الدين وهو موسوعة شاملة لم يذكر فيه كتاب الجهاد هذا يؤخذ على الغزال ولكن طبعا لكنه يعني اعداده للانسان الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة المقبل على الله المخلص في عمله المراقب لنفسه المحاسب كذا هو اعداد هذا الجيل هو الذي يعني ينفع الامه فيما بعد هذا يعني تاويل يعني نعم دكتور في العصر الحاضر ايضا باتجاه فلسطين نمضي ايضا كان هناك قادة بين الشعب الفلسطيني مثل الحاج امين الحسيني وغيره قادوا مثلا ثورة البراق وغيرها والان في احداث متلاحقة حتى وصلت أحداث غزة كان هناك علماء وقادة ربانيين على ما يدل ارتباط العالم بالجهاد وبالعلم معا العلماء على طوال التاريخ كانوا مرتبطين بالجهاد وكثير من العلماء يعني تدد واحد مش عبد الله بن المبارك وهذا رجل كان محدثا من كبار المحدثين ومن المؤلفين الحديث وكان من الزهاد ومكبارا رغم أنه كان من كبار الأغنياء لكن كل ما يأتي به يصرفه على طلبة العلم وكان من كبار المجاهدين من الفرسان عبد الله بن المبارك, الله بن المبارك, الله بن المبارك وهو الذي أرسل إلى صديقه الزاهد المعروف الفضيل بن عياب وكان يتعبد ما بين مكة والمدينة فبعت إليه غريه بانه يأتي اليه في ارض الرباط هناك وقال له يا عبد الحرمين في رسالة مشهورة يا عبد الحرمين لو, لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعب من كان يخضب قده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب الى الى اخره فكان العلماء لهم دورهم ولهم مواقفهم العز بن عبد السلام السلام في معركة قطز هي معركة مع مع التتار عند جالوت عند معركة عند جالوت يعني وابن تيمية شارك أيضا في هذه حروب التتار في في الأواخر والعلماء دائما لهم دكتور نوخذ حتى لا. يعني المؤرخ اليهودي المعروف برنارد ليوس له يعني كتاب اسمه الغرب والشرق الأوسط ذكر فيه أن الذين قادوا الجهاد ضد الاستعمار استعمار الغرب الحديث تعرف أن بلاد المسلمين كلها كانت ااا ما عدا السعودية واليمن كل بلاد المسلمين كانت مستعمرة من الذي قاد هذا الاستعمار وما الذي حرك لكن علماء الدين والحركات الدينية والإسلامية هي اللي كانت وراء هذا الجهاد الصحيح كثير من هذا الجهاد اللي قام به العلماء المسلمين وحركوه أخذه أو سرقه العلمانيون يعني الإسلاميون يزرعون والعلمانيون يحصدون, يحصدون. فهذا حدث في كثير من البلاد دكتور ف... دعنا نأخذ شاهد او يعني مثال من العصر الحديث وهو الشيخ الذي جاء من سوريا وعاش في فلسطين الشيخ القسام الذي قال فيه عند وفاته الشعراء أولت عمامتك العمائم كلها شرفا تقصر عنده التيجان إن الزعامة والطريق مخوفة غير الزعامة هو إخوانا في حماس لماذا سموا يعني كتائبهم كتائب عز الدين القسام هي اعتراف بفضل هذا الرجل الذي جاء من سوريا الى فلسطين وفلسطين وسوريا يعني لا, لا ليس المسلمون لم يكونوا ينظرون نظرة اقليميه ضيقه بحيث سوريا بلد وفلسطين بلد احنا في مصر بنسمي البلاد كلها بر الشام يعني سوريا ولبنان والاردن وفلسطين اسمها بر الشام وكلها كن العالم الإسلامي كان كله بلدا واحدا الفقهاء يعني هذه البلاد كلها دار الإسلام يعني مش ديار الإسلام لا دار واحدة ولذلك الجميع مسؤولين بالتضامن عن الدفاع عنها قضية فلسطين الآن المفروض كل المسلمين مطالبون بالدفاع عن فلسطين وحتى يعني الفقهاء قالوا إذا دخل العدو بلدا فعلى أهل هذا البلد جميعا أن يهبوا لطرده من بلده حتى المرأة تخرج غير إذن زوجها والولد بغير إذن أبيه والمخدوم الخادم بغير إذن ما مخدوم فرد عين وأنت في هذا العمر تذكرني بالشيخ فرحان السعدي الذي أعدمه الإنجليز ورفض أن يفتر من صومه ليلقى الله عز وجل وهو فوق الثمانين عاما ليلقى الله عز وجل صائما هل يبقي الشيخ فرحان السعدي عذر لأحد من العلماء لا والله والله أنا ما يعني أنا قلت لو أستطيع أن أذهب إلى فلسطين لو لا يأخذونني على كرسي متحرك وأذهب هناك ويعني أرمي قنبلة أو أعمل أي شيء بالكالية أخذ وعد يعني ا ا اضرب بقنبله اي شيء والقى الله شهيدا يعني هذا ما يتمناه الانسان انا دائما الله. اقول من سألك عيش السعداء وموت الشهداء كيف يموت الانسان شهيدا لو يستطيع يعني في ايام غزه والله لو استطعت ان اذهب الى هناك وألقى مصرعي مع الشهداء هذا أعظم ما يتمناه الإنسان لنفسه نعم نسأل الله أن يختم لك خير ختام دكتور القضية الفلسطينية التي يتحرك من أجلها أو كان يتحرك من أجلها الكثير من المسلمين من مناح شتى القضية الفلسطينية للأسف كما نعرف جميعا شهدت تقزيما من أنها كانت قضية عالمية إلى قضية عربية إلى قضية فلسطينية إلى قضية السلطة إلى قضية السيطان والله أعلم إلى أين تنتهي ما واجبكم كعلماء واجب العلماء عموما تجاه إعادة إبرازها كقضية أولى للمسلمين هذا يعني قضية فلسطين أولا هي قضية المسلمين جميعا وكل مسلم عليه واجب نحو قضية فلسطين على قدر وعيه. يعني انا اذكر في حرب ثمانيه واربعين كان في احد الاخوه فلاح من الاخوان المسلمين المصريين وكان عنده جاموسه والجاموسه دي راس مال الفلاح فراح بعد جاموسه واشترى بندقيه وجه لرئيس الشعبة عنده وقال له حدج احمد انا خلاص مستعد أنا يعني جاي وبسلاحي معايا قال له يا حسن وليه بعت الجموسة كنت خلي تخلي الجموسة للأولاد وإنت تأتي واحد تاني يجيب لك السلاح قال له يا حد أحمد أنت مش قلتون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم واشترى النفس بس ولا اشترى قال له لا اشترى أنفسهم قال له خلاص وما عايز الجنة فلازم أدفع الثمن كله والنفس فهذا فلاح. فما بالك بالعالم الذي درس القرآن ودرس السنة ودرس الفقه وعرف ما يجب عليه هذا الواجبه الأول أن يعني يحمل القضية في ضميره وفي صدره ويوعي الناس بواجبهم نحو الجهاد ويعتبر هذه قضيته المشكل الإقليمية التي ظهرت بعض الناس بعض الناس يفتكر إنه في هذا فلسطين ربنا عينهم الله ما ما أنت وما الفلسطيني هذه قضية المسلمين. ترى ما زلت تتحدث في المبادئ الرفيعة عمليا يعني العلماء ينتظرون منك إجابة محددة يعني ما واجبهم كي يعيدوا القضية إلى عامة المسلمين قضية أمة. واجبهم أن يعلموا المسلمين ويفقئوهم ويعلموا الحكم الشرعي الحكم الشرعي إنه إذا أهل أهل بلد. يعني غزوا غزاهم اي محتل كافر يجب ان يقاوموه عجزوا عنه او حتى لم يعجزوا الفقهاء يقول اذا جبنوا وتقاعسوا على جيرانهم الاديين الابنين يعني اهل غزة لو عجزوا يبقى المصريين وحتى لو جبنوا مش حتى لو لو لو, لو, لو عجزوا ولك لو جبنوا وتقاعسوا وتخلفوا عن وج يبقى على جيرانيهم الاديين ثم الى ثم الى ان يشمل الامة جميعا الامة الان اصبحت مواجهة لان الواجب اصبح لانه تبين ان لا الفلسطينيين قدرين ولا جيرانهم من الحاونهم فانتقلت الفرضية الى جميع الامة الإسلامية، جميع الأمة الإسلامية في مشارق الارض ومغاربها عليها ان تقوم بواجبها في الدفاع عن قضية فلسطين وعن الضفه الغربية وعن الغزة وعن القدس وطرد هؤلاء الصهاينة المتصبين الذين جاءوا من بلاد شتى وبعدين أخذوا أرضا ليست لهم وطردوا أهلها يعني هذا استعمار استيطاني إحلالي في استعمار استيطاني زي استعمار فرنسا للجزائر بس لم يكن إحلالي لأن إحلالي يعني, يعني تزيل أهل البلاد الإسرائيلين وتحل محلهم يعني هذا الأمر واضح ولكن الواجب على العلماء أن يحملوا هذه القضية وهذا يعني الحقيقة معظم العلماء يقومون بهذا الدور إلا كل باعت نفسها للحكام وصارت وراء سنأتي لهذه القلة دكتور في سؤال في موضوع راح نتناول علماء العلماء الرسمين أو علماء السلاطين لكن إذا سمحت لنا نتوقف مع فاصل قصير مشاهدين الكرام انتظرونا بعد فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة والتي هي بعنوان دور العلماء تجاه فلسطين مع فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي دكتورنا الفاضل اتفاقيات السلام التي وقعت وانجرف الناس تجاه أو بعض الناس تجاه هذا الخط ولم يتجه تجاه الواجب المنصوص عليه في ديننا الحنيف الاتفاقيات هذه التي وقعت مع الكيان الصهيوني هناك من العلماء من أخذ يؤصل لها أو للتنازل عن شيء بحجة أو بأخرى هل لهؤلاء العلماء من حجة دينية أو مستند شرعي؟ هؤلاء العلماء يحتدون بالمتشابهات ويتركون المحكمات ودائما من أسباب الزيغ كما قال القرآن اتباع المتشابه لأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل القرآن فيه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر مشابه القليل هو متشابه هو الاكثرية اللي يعتبر ام الكتاب فهؤلاء الاصل ان الانسان يرد المتشابه الى المعتب مش يمشي وراء المتشابه ويعمل فمثلا يقول لك قال الله تعالى ان جنحوا للسلم فانح لها وتوكل على الله هل الصهيين جنحوا للسلم كيف يجنح هؤلاء للسلم هم قد اغتصبوا الارض وشردوا أهلها وسفكوا الدماء وهتكوا الحرمات وداسوا المقدسات وفعلوا ما ولازالوا يفعلون كيف نقول أنهم يعني جنحوا للسلم هي إن المشكلة أنهم أرادوا أن يمزقوا وحدة العرب لأن المفروض قضية الجميع فأرادوا أن ينفردوا بدولة دولة يعني شوف مصلحتك انت و. واترك الاخرين فاخرجوا مصر اللي هي اكبر قوه ضاربه في العرب لا. اخرجوها باتفاق منفرد وبصرح منفرد ولم تعد الان شريكا بل اعدت اصبحت وسيطا يعني مصر مهما حصل لها ما لهاش علاقه لا بتتوسط معلش في في الموضوع فهذا لا, لا, لا يجوز لأن المفروض الأمة كلها تقف ضد هذا العدوان ولا تقبل تجزئته أبدا فهؤلاء العلماء يعني ليس لهم يعني دليل, ليس لهم دليل يحتجون به يعني العالم يعيش في موسوعة من فوضى المصطلحات مثلا العمليات الاستشهادية يعبر عنها في الفضائيات أو عند بعض الناس بأساليب أو بمصطلحات مختلفة إنها انتحارية لكن العلماء الذين يقولون بانها عمليات غير استشهادية او يقفون ضد هذا الاسلوب من الجهاد هل هو جهاد اولا وهل اختلافهم هذا ناتج عن موقف سياسي ام ان لهم مبرر شرعي من العلماء بعضهم يقف يعني يقول انها ليست عمليات استشهادية ليس الاعلام فقط في بعضهم يعني مشتبه عليه الامر يعني البعض بيتهاله انه ده انتحار وابعد ما يكون عن الانتحار لان هذا هو مجازفة يعني في سبيل الله والعلماء قالوا ان يجوز المجازفة والتضحية بالنفس وان الواحد يرمي نفسه في الصف وهو عارف انه يعني لا يعني لا يسلم وهذا كلام نوقش وقدمت فيه رسائل وانا كتبت فيه يعني كثير خصوصا في كتابي فقه الجهاد الذي صدر يعني مؤخرا ولكن فيه علماء لا نتهمهم حقيقة في دينهم إنما نتهمهم في قصور في قيم إنهم يعني لم وبعضهم قال إنه بيضر الفلسطينيين إنه إسرائيل بترجع تكلهم لهم الصع ولكن أيضاً برعاب إسرائيل هذا ما على أن هذا الأمر لم يعد الآن مطروقا الآن أصبح صواريخ القسام وغيرها هي أصبحت هي لهم وأنا لما سألوني يعني في لندن من عدة سنوات وفي التلفزيون البريطاني يعني اللي بتأيد العمليات للسشالية أقول عمليات ضرورة عند الفلسطينيين هتلهم يعني طائرات ولا دبابات ولا صواريخ ولا كذا هم لن يلجأوا الى هذا لن يلجؤوا الى هذا لانه لم يجد الانسان غير نفسه يقنبل نفسه يدعى من نفسه قنبله بشرية اللي يستطيع يضرب في اعدائه ناس اغتصبوا وطنه وسفكوا دمه اللي يقدر يعمله يعملوا هذا اللي يستطيعون الان معدوش يعني محتاجين الى هذا فنتجاوز هذا المرحلة دكتور كنت قبل قليل تتحدث عن علماء العلماء الرسميين علماء السلطان هل يؤثر النوعية من هذه العلماء على القضية سلبا لا انا اشوف علماء السلطان لا يستطيعون ان يؤثروا في الشعوب لان الشعوب تكشفهم دائما وتفضح زيفهم وتعرف انهم علماء السلطة او عملاء الشرطة يعني فلا لا يستجيب لهم احد الشعوب حستها الفطرية تعرف العالم المزيف من العالم الحقيقي واستطيع عالم يعني رباني يأتي يعني كما يقول لك اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر يعني ما المسألة التي كانت فتواك فيها قبل أيام وهي مسألة الفتوى في الجدار الفلاذي جعلت من كثير العلماء يقفون معك وقالوا بأنه محرم وكان لك هجوم واضح حتى في لكن بعض العلماء أو من الأزهر بعض قليل لهم رأي مخالف لك والله شوف يعني يعني الحقيقة يعني هو قالوا إن مجمع البحوث لا. في الأزهر أصدر فتوة أنا لما سألت بعض الأعضاء من مجمع البحوث يا أخي كيف تفتون في هذا الكتاب قال والله الشيخ يعني جمعنا وحضرنا فأخرجوا رأيي شيخ الأزهر اللي هو رئيس مجمع البحوث فجاء معهم وبعدين جاء وبعد الديباجة صلاة والتسليم ومتى أصدر أخرج ورقة من جيبه وقرأها وفيها هذه الفتوى واليوم أنا أرسلتها للصحف السلام عليكم الله. ما لا حد تكلم ولا حد قال أي وانسحب نعم يعني ألقها وانسحب ألقيت وفضل المد المجلس المدس يعني جميع لهذه الفتوى هو قرأ عليهم الفتوى وخلاص ما ما مكن أحد حتى يقول لا. كلمة أو نعدل لفظ ولا نغير عبارة حتى ولا نعمل أي شيء ودون مراحتنا وبعد ذلك صعود يعني كما قال الشعر ها هم كما تهوى فحرقهم دما لا تبقي لا لهم فمن كي يتكلم إن لا نعلم وأنهم قد جمعوا ليصفقوا وإن شئت أن تتكلم استر أسف ولكن الحمد لله أنا يعني مجموعة من اتحادات العلماء في عدد من البلدان كلها يعني غيرت فتواي اخواننا جمعية العلماء الجزائريين رابطه علماء الشام اتحاد مم. علماء السودان رابطه علماء الخريد رابطه علماء فلسطين اخوة في ماليزيا في باكستان يعني الكل يعني موافق هذا اولادينا يمثلون علماء الأمة وعلى رايه يعني احد اخواننا شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الستار هو من كبار العلماء ورجال الدعوه الاسلاميه وعمره الان 84 94 سنه أصحيح. وانا بقول له يعني, يعني للاسف ما فيش فقهاء يعني قال لي يا شيخ فقاهي دي محتاجة فقهاء دي مسألة بديهيه ده المسلم العامي يفتي فيها ان هذا حرام تقتل اخراط يعني محتاجة فتوى تبيح هذا هذا مسألة بدأت وهي صحيح يعني اذا كان نحن مطالبون باننا نحرر غزة ونطرد الاحتلال الصهيون كيف لنا ان رب اللاعب عشان ما انصب اخاك ظالما او مظلوما ما قالش دع اخاك حاصر اخاك اقتل اخاك بحساب عدوك من المستفيد من هذا, لا هذا. غير, غير اسرائيل والصهيونيه فانا يعني اذا نظرنا الى فقه المآلات ما قال هذا الامر انه خدمه للصهيونية فكيف يجوز لي ان ذخرت مراه النار في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركت تأكل من خشان فيه يعني نوع من القتل بيسميه العلماء القتل بالترك يعني تجيب واحد وتضعه في منزل او في قصر حتى منيف وتتركه بلا طعام ولا شراب حتى دكتور ممكن القتل بالترك يكون فيه يعني شوي بسيط لكن مقابل هل يسمى أيضا القتل بالتسبب الذي يحصل الآن في بناء الجدار الفولاذي آه ممكن. ممكن قتل بالتسبب قتل الطرك كأشاب انك ديب واحد وتسيبه يموت فانت بتتعمد انك تمنع عنهم كل ما يقوتهم او يحييهم طيب دكتور العلماء يعني منهم من يستنكر ما حصل وما يحصل وربما ما سيحصل هل هذا هو واجب العلماء ومنهم من يسكت اصلا ولا يلقي بالا لهموم الأمة فكيف يكون هذا عالما ما واجبه أصلا المفروض العالم الحقيقي هو الذي يعيش في هموم الأمة يعني إذا كان عالما حقا يعني من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءه وبعض ولم يصبح ناصحا لله والرسول ولامه المسلمين وعامتهم فليس منهم الدين النصيحة لله والرسول وائمه المسلمين فلم يفعل ذلك لم يكن من المسلمين كيف يكون الإنسان مسلما مش بس عالما كيف يكون مسلما إذا كان إخوانه من حوله لا يهدي دون القوت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من بات شبعان وفي وفي حديث أخ ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم كيف يكون الإنسان منتسبا إلى هذا الدين وإلى هذه الأمة وعضو في هذه الأمة وأمامه إخوانه المسلمين الذين يحتاجون إلى القوت ليأكلوا إلى الماء ليشربو إلى الدواء ليعالجوا إلى ال ال ال الكسوة إلى كل شيء ما موقف أي عالم من هذا أمام الله سبحانه وتعالى مفروض العلماء هم قادة الأمة في هذه الناحية هم الذين يعني ينورون الشعوب والجماهير بواجبهم نحو هذا الأمر لأن إحنا في اليوم وإحنا في مؤتمر المؤسسة القدس الدولية وانا اقترحت عليهم اقتراح اننا نريد ان نجمع دينارا للقدس يعني احنا من عدة سنوات يعني للوقوف امام الغزوة التنصرية التي بدأت في كولورادو في امريكا لتنصير المسلمين في العالم وجمعوا لذلك الف مليون دولار مليار فانا دعوت الى انشاء كيان يقوم هذا وكان شعرنا ادفع دولارا تنقذ مسلمة فاحنا عايزين ندفع الدولار او الدينار لانقاذ قدسي لانقاذ القدس من اللي يشيع هذا في الناس علشان نخلي كل واحد مسلم يدفع دولار انا ما, قيمت ما قيمته دولار العلماء هم الذين لان احنا مش عايزين هذا يكون بس بالقادرين والاثرياء والاغنياء لو كل مسلم يدفع هذا في 1600 مليون مسلم في العالم في 600 مليون ما يقدروش يدفعوا وفي حوالي 1000 مليون يمكن واحد يدفع دولار او من قيمته دولار لو نجمع 1000 مليون دولار للقدس والله يقدروا يعملوا عمل يعملوا وقف للقدس كل سنة يعني يجيب 100 مليون ولا 80 مليون يعني شيء طيب يعني مشكلتنا مالية ايضا فالجهاد بالمال مطلوب ومطلوب نوعي المسلمين بالجهاد بالمال إن إذا لم نستطع أن نجاهد بأنفسنا نجاهد بأموالنا إخواننا في غزة يجاهدوا بأنفسهم وإخواننا في فلسطين يجاهدوا فعلى أقل المسلمين في العالم يجاهدوا بأموالهم من اللي علم المسلمين هذا؟ مفروض هم نعم. العلماء جزاك الله خير دكتور لنا نتوقف أيضا مع فاصل آخر مشاهدين الكرام فاصل آخر ونعود إليكم بعده إن شاء الله نرحب بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة والتي هي بعنوان دور الأمة تجاه فلسطين دكتور ننتقل من الجدار إلى الحصار إلى القوافل نرى كثيرا من القوافل القادمة من الدول الغربية والأوروبية وهذه القوافل فيها أطباء وفيها برلمانيين أنتم كعلماء هل لكم قوافل وهل يكتفي العالم بوجوده في دول مختلفة من العالم الإسلامي شوف نحن في حرب غزة قمنا بزولة نشأنا وفدا من الاتحاد العالمي العلماء المسلمين يمر على عدد من الملوك والرؤساء لحثهم على أن يجتمعوا في قمة عادلة وأن يعني يغيثوا إخوانهم بقرارات ناجعة وأن يمدوهم بالأشياء السريعة التي تمهم وأن يقفوا موقفا يعني يثبت أن فيه أمة عربية وأمة إسلامية و... وفعلا قابلنا الملك عبد الله آل السعود وقابلنا الملك عبد الله ملك في الأردن وقابلنا الرئيس بشار الأساد وقابلنا أمير دولة قطر حمار بن الخليفه وقابلنا السيد عبد الله جول رئيس الجمهورية التركية و. البلد الوحيد الذي يعني رفض ان يستقبلنا مصر للاسف يعني ما اعتذروا ولم يبدو اي سبب فكرنا في ذلك الوقت اننا نعمل يعني قافله فعلا ونذهب بها لندخل فالكل أكد اكد لنا اننا لن ندخل وإننا سنقف على أبو أبواب. الكل من داخل مصر تقصد هذه الشيخ؟ الكل الذي أكد لكم هو من داخل مصر. من داخل مصر ومن خارج مصر. قالوا إن يعني لا يمكن أن يسمح الله يعني قالوا مسمحش لكم بمقابلة. عايمس معاهم لكم تدخلهم. فاا البعض قال نروح يعني نعمل دعاء يعني ضدهم. لكن يعني وددت إن يعني الدعاية لا تستحق مثل هذا ما دام لا يمكن ندخل بالفعل ف يعني لا داعي لأن نقوم بهذه التجربة دكتور أوه. هناك مجامع فقهية كثيرة في العالم الإسلامي وفي أوروبا أيضا هذه المجامع تجتمع كثيرا لمناقشة أمور فقهية حتى ممكن موضوع طفل الأنابيب وغيره لكن تغيب قضية فلسطين في كثير من الأحيان عن يعني عن هذه المجامع هل من مبرر لذلك؟ لا يعني لا, لا أرى مبررا يعني ولكن أيضا من أدرشني اتهم يعني ان قضية فلسطين غائبة هي موجودة يعني إحنا في مثلا عندنا المجمع المدس الأوروبي للإفتاء والبحوث يعني وهو مجلس أوروبي بالفعل وأنا أتشرف برئاسته يعني دائما قضية فلسطين يعني حاضرة وهناك مجمع الرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقه المنبسق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ولكن إذا لم يكن يعني قضية ما ما يعني في فيه ما قضية معروضة يعني آه يعني مش هايذكره فلسطين إلا إذا جاءت مناسبة يعني لو قضية غزة ولكن مناسبات فلسطين كثيرة لا يعني لو استمع هذا المجمع المجامع تستمع مرة كل سنة فإذا لو استمعت قضية غزة موجودة قطع حيصدر بيان في هذه القضية إنما بعدها بكذا شهر ما عاد يعني دكتور لو حصلت نازلة في فلسطين كيف تتنادون إلى المجمع هل يأخذ وقت مثل مجتمعات قمة الدول العربية هل تأخذ وقتا طويلا إلى أن تتنادوا للمجمع المجمع لا يستطيع أن يستمع إلا في سنة مرة دوريا يعني وهو يتعب في الحصول على البلد الذي يعني يقيم فيه مؤتمره السنوي يعني ليس سهلا أن يجد بلدا يقيم فيه مؤتمره يكلم عدة دول حد ما يجد بلد تستضيفه يعني لهذا دكتور هناك منابر كثيرة لكم من المجامع إلى المواقع الإلكترونية إلى الفضائيات إلى منبر المسجد نلاحظ بعض العلماء لهم خطب مؤثرة وتنهض بالأمة وتبين دور العلماء ودور الأمة ودور الحكام والمحكومين في خطبة الجمعة ولكن نفس العالم لما ينتقل إلى الفضائيات أو إلى منابر أخرى لا نجد هذا الاستنهاض في داخله ولا ذلك التأثير يعني ليس الكثير شواهد ذلك موجودة عندنا بالإعلام هناك أيضا منابر نريد أولا أن نعرف دور المنبر الذي تنشده وتتمناه في تحريك دور العلماء والله أنا أرى المنبر يعني له دور في غايه الاهميه انا اعرف كان الشيخ الغزالي رحمه الله يعني كان يعني في وقت من الاوقات مديرا للمساجد وكان في وقت من الاوقات وكيل وزاره الاوقاف لشؤون الدعوه وكان يعني يحرك المساجد يعني للكلام عن قضية يعني مهمه زي قضيه فلسطين او قضية الاعتداء على كذا او على كذا فقد المصري كلها فكان يعني احد الصحفيين كبار قال هذه اوسع الصحف انتشارا يعني لانه يعني لا ترد قريه ولا مدينه ولا نرجع إلا وتتحدث في الموضوع للناس عامة بعض الأميين ما الصحف الصحب ده يشمل الجميع أنا شخصيا يعني الم نمبر لي أنا يعني عندي يعني المسجد البخت فيه في الدوحة وهو يعني على فضائية قطر باستمرار أنا الخطبة الأولى اتحدث فيها في موضوع معين يعني مثلا نتكلم عن اسماء الله الحسنى والخطبة الثانية يعني تعليق على احداث الساعة يعني ما واقع المسلمين ها؟ واقع المسلمين وقضايا واقع الـ الـ المسلمين ف يعني الاسبوع اللي فادت حدثت عن عدة قضايا احد اخواننا يعني توفاه الله الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله أه. كلمت أنا عنه وبعدين تحدست عن دكتور أبو لكن... مازن وما, وما قاله دكتور هناك منابر هامة جدا مثل المنابر التي ت... مساجد التي تشد إليها الرحال يغيب في موسم الحج دور هذه المنابر إلى حد كبير يعني بمعنى أنها تغيب هموم الأمة عن هذه الخطبة التي يجتمع لها يعني في أكبر مؤتمر عالم يجتمع لها جميع الجنسيات تغيب عنها الترجمة يغيب عنها الموضوع الحيوي في الذي يعيشه المسلمون في هذه اللحظات وعن قضايا الأمة المركزية كيف ترى هذه يعني المنابر الهامة متى تؤدي وظيفتها؟ هو المنابر الكبرى هذه صار في أيدي الدولة يعني ومحكومة باعتبارات معينة، إلا بعض الخطباء أحياناً يعني من نفسه وكده يعني يخرج عن الإطار أو, أو أو كذا، إنما يعني ليست لها الحرية الكافية يعني وهذا مؤسف يعني. يعني ماذا تقول؟ كيف يؤدي خطيب المسجد الذي تشد إليه الرحال دوره؟ كيف تكون خطبته؟ لا مفروض هذه الما المساجد يعني يتذاور يتعاور عليها كبار الدعاه من العالم الإسلامي لا تكون حكرا على موظف أو كذا لأن لا. هذه المساجد الكبرى لها تتأسير يعني يعني ينبغي في سؤن هذه المساجد المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى مسجد ال الأزهر المسجد الكبرى في البلاد كل بلد فيه مسجد كبرى يعني ولكن يعني المشكلة أن الأنظمة الحاكمة يعني أصبحت تتحكم في المساجد وأي خطيب يخرج عن المرسوم له يعاقب وقد يعزل من من وظيفته هذا أصبح الكثير من وزارات الأوقاف تتعقب الخطماء الأحرار وتلزمهم أو تعزلهم دكتور في سؤالنا الأخير لو أخذنا مشهدا لأهل غزة في حالة منكوبين أو أهل فلسطين عامة في حالة خروج من حرب وبيوت مهدمة أطفال محاصرين بكل أنواع الحصار ثلاثين أو أكثر من نوع من الإرهاب تمارس عليه على مدرسته على مسجده على تنقله على أجهزة غسيل كلى أجهزة قلب كل هذا يحاصر كيف ينظر هؤلاء في سؤال الأخير إلى أن العلماء مقصرين في واجبهم شوف أنا يعني ضد التعميم والإطلاق في هذه الأحكام لا يجوز أن تعمم وأن تطلق فهناك كثير من العلماء في كل البلاد كثير من العلماء الشرفاء والأحرار والذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا الا الله في كل بلد يعني حتى في البلاد اللي هي البوليسيه والمتحكمه ترى هؤلاء العلماء وهناك يعني قله يعني تبيع دينها مش بدنياها بدنيا غيرها للاسف وهؤلاء الناس يعني يرفضونهم يعني لا يعني لا يحبهم الجمهور حتى الذين يصلون وراءهم كارهين إنما العلماء المخلصون الصادقون موجودون ويجب أن يعني نعرف هذا وهذه الأمة لا تجتمع على ضلاله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين هناك الطائفة التي يسميها علماء الطائفة المنصورة والتي صحت بها الأحاديث واستفاضت عن عدد من الصحابة الطائفة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ومنهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أينه من الرسول قال ببيت في بيت المقدس وأكنافي بيت المقدس بهذه البسرة دكتورنا وضيفنا الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي وكأنك تهتف في داخلنا عن العلماء عم إني لا تاج ملك واسع فرسالتي أسمى من التيجان يفنى الملوك وينتهي عهد لهم وأظل خلدا مثل خلد زماني جزاك الله خير والشكر الموصول دائما وإلى اللقاء مشاهدينا الكرام في الأسبوع القادم مع تحيات فريق البرنامج وتحيات محدثكم عمر الجيوسي في أمان الله